Jumana badat bikulli rizana musunatan kaljumana alqa alhijabu 'alayha jamaluha hasana bikulli rizana خلق الحجاب عليها جماله وحصانا شبكة الهداء الإنشادية جمانا جمانا مدت بكل رزانا مصونة كالجمانا خلق الحجاب عليها جماله وحصنا بدت بكل رسنا مصونة كالجمانا ألقى الحجاب عليها جماله وحصنا